122. ومن الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر 124. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد ممتشر محُْطِعينَ إلىلَ الدَّ يَقُولُُ الْكَافِرُونَ هذاَا يَومُ النَّاسِ كَذَّبَت قَلَهُم قَوْم نُوحِم فَكَذذَّبُوا عَبدَنَا وَقالَاوا مَجُونُ وَزْدُ جِ فَدَا رَبَّهُ أَنّ مَغُلُوبُم فَ 112. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر 113. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر 114. وحملناه على ذات ألواح ودسر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 111. كذبت ثمود بالنذر 112. فقالوا وَاحِدًا منا واحدا نتبعه 113. إنا إذا لفي ضلال وسعر 114. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر 115.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 111. ورسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر 112. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 113. كذبت قوم لوط بالنذر 114. إنا عليهم حاصبا إلا آل لوط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 وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرٍ فَهَلْ مِن مُدَّكِر وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُر 119. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر 110. مِنْ خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر 111. أم يقولون نحن جميع منتصر 112. 117. بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر 118. إن المجرمين في ضلال وسعر 119. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر 110. إنا كل شيء